وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَرَضِيَ ٱلِّينَ ءَامَنُوا بِسْمِ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا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 وسيرت الجبال فكانت سرابا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 انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا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 فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فناداه فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أم خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ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 من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا جاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الْإِنسَانُ إِلَى طعامه أَنَّ أصب الْمَاءَ الماء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 وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم هأين تذهبون إنه إِلَّا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله،, إلا أن يشاء, الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.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 يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا بل كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون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 وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِينٍ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءَ إلَى ظَالِلٍ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَلِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَظْرُونَ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 ولهم عذاب الحريق إِنَّ الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ ذلك الحوز الكبير إِنَّ بطش ربك لشديد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 بل هو قران مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ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 فيعذبهم الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر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 والملك صفا صفا وجيئ يوم اذا بجحنم يوم اذا يتذكر الإنسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية عبادي ودخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم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 والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالفهمها فجورها وتقوا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطواها اذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذب ربهم فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها بسم بسم الله الرحمن الرحيم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 لا يصلها الا العشقا الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى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 ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحده بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى ان العسر يسرى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجور غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم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 ناصيتها كاذبة خاطئة فليدعونا يديه سندعوا الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد وقتر بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلنا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 ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان له اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله نار الله الموقده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 ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكون بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هو الْأَبْتَرِ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا مَا عَبَدْتُمْ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 الله سمع الله لمن حمدا اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله وعلانيته وسره فاهل انت ان تحمد واهل انت ان تعبد وانت على كل شيء قدير اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك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 اللهم البسنا به الحلل واسكنا به الظلل اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا دواءه ولأبصارنا جلاءه ولذنوبنا ممحصا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم انا نسألك ان تعيننا على امتثال امره اجتنا بنهيه يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد أن اعنتنا على تمام هذه الختمة اللهم اجعلها قربة عندك يا ذا الجلال والإكرام اللهم واجر كل من قام معنا فيها يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك الإخلاص في القول والعمل اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك الله نستغفرك اللهم من جميع الذنوب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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك يا سامع الصوت ويا سابق الحوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور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 اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم زينهن بالحشمة والحياء والحجاب يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم عزا للاسلام والمسلمين اللهم انا نسالك يا حنان يا منان أن ترفع ما حل باخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء وتحت كل سما اللهم إنهم جياع فاطعمهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم عرات اللهم انهم عراة فكسهم اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين اللهم انا نسالك ان تغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم انا عبادك قد طرقنا بابك نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك مسرفون مذنبون مقصرون مخطئون اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليله اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجر كبار السن الذين يصلون معنا اللهم اجر من قام بتقوى من قام بتفطير الصائمين في هذا المسجد اللهم اجره اللهم اجره اللهم اجر كل من قام بتكييف المصلين اللهم لا تحرمهم الاجر وارفع عنهم الاثم والوز يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفقنا لقيام ليله القدر اللهم وفقنا لقيام ليله القدر اللهم هذا شهر الرحمات والرحمات شهر البركات والرحمات قد تقارب تمامه وتصرمت لياليه الفاضلة وايامه اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النار اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النار يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنا نعود برضاك من ساخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثلاء عليك أنت كما اثنيت على نفسك اللهم خفف بهذا القيام اللهم خفف بهذا القيام قيام الناس يوم القيامة اللهم اجعله تخفيفا لنا يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى اللهم ما سألناك فاعطناه وما لم نسألك فابتديناه وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم Oh... Uh...